Book 2 42 42 المدينة زيارة المدينة هل يفتح ايام الاحد هل يفتح السوق ايام الاحد اربرمادينيس <سمو جي دربة> هل يفتح المعرض ايام الاثنين هل يفتح المعرض ايام الاثنين ارندرادينيس <الدربة> هل يفتح المعرض ايام الثلاثاء هل <أل يفتح المعرض ايام الثلاثاء ارتريتشيتيني زولوجيو سوداس هل تفتح حديقة الحيوان ايام الاربعاء هل تفتح حديقه الحيوان ايام الاربعاء اركيتبرتانينيس موزيوس دربا هل يفتح المتحف ايام الخميس هل يفتح المتحف ايام الخميس اربنتا دينيس هل يفتحو الجاليري ايام الجمعه هل يفتح الجاليري ايام الجمعه ار galima هل يسمح بالتصوير هل يسمح بالتصوير اريكه موكيتو زييما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 هل يوجد davaikams? Hal هل يوجد lil-atfal? Hal yujad takhfidun lil-atfal? Arīra nuola da studentams? Hal yujad takhfidun lil me hel mebne kiekšiian pastatui metų kam omų hevel kam omr hel mabnę kas pastatė šį pastatą man bena he mabna انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم بالهندسه المعماريه انا مهتم بالفن انا مهتم بالفن اش انا مهتم بالرسم انا مهتم بالرسم